جَلَّ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْ قُمَلٍ لُؤْلُؤٌ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَنُجِلَّ الْجَوَارِ الْمُ ان تو في البحر كالعلام فبأي اناء ربكما تكربان كل من عليه فا يا بَقاء وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان هو من في السماوات والارض كل يوم غو في شان فباي ان لا ايرض بكماتكمبا سَنَفْرُضُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض அவிப்பூ لا تنفذون إلا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السر سَمَاءٌ فَتَقَنَتْ وَرْدَةً كَدِها فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ اللَّهُ الوعن ذنبي انسان ولا جان فبي ايالا ربكم ماتكم كنبن